أحبة الفضل أتيتم لشيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله بارك فيه ثم ابتليتم فاصبروا ابتليتم بمن هو أقل علما وأقل خذرا ولكن حسبكم أنكم في بيت من بيوت رب العالمين جل جلاله ذي قال عنه سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجاره ولا بيعا ذكر الله فأني أن لكم ليس لمن حضرتم واستمعتم لأجله ولكن لمن يراكم سبحانه وتعالى ويذكرنا وإياكم في من عنده جل جلاله إليت أحبة جانا خبر من الإخوان لو يتقدمون لينوا في أيدي إخوانكم الذين في الخارج أسأل الله جل جلاله وما أعظم الله ما يقال من كلام ولا حديث إلا وتجد له شاهد في كتاب الله تفسحوا في المجالس تفسحوا أجل جائزة يفسح الله لكم شوف الجوائز ما أعظمها من جوائز أحبة الفضل لأنكم والله على القلب من أغلى الناس فلكم خضر كيف لا وأنتم أتيتم لذكر الله جل جلاله فلا نجد أغلى ولا أعظم ولا أجل ولا أكرم من كلام الله سبحانه وتعالى حتى لا يعطر المسامع بل يعطر القلوب لأن الأصل في هذا الكتاب أنه لا يخاطب الأسماع ولا يخاطب الآذان ولا الأعين ولا الألسن قال الله جل جلاله نزل به روح الأمين أي جبريل عليه السلام على أي عضو من أعضاء محمد عليه الصلاة والسلام حتى نعرف المشكلة اللي بيننا وبين القرآن ليش نقرأ وما نحسب شيء لأن العضو نزل به روح الأمين على أي عضو من أعضاء محمد عليه الصلاة والسلام على أذنك على بصرك على سمعك لا على قلبك لتكون من المنذرين الثلاثين كتاب ينزل وقلب يستقبل ثم حركة بالإنذار كما قال الله عز وجل في صدر صورة الأعراض ألف لامين طاد ماذا ثلاثين كتاب أنزل إليك الأولى ها على يعقوب فلا, فلا يكن في فلا يكون في صدرك حرج من لما لما لتدرب وذكرى للمؤمنين إذا الكتاب إذا وصل هذا القرآن إلى القلب تجد الإنسان طاغ يتكلم عن كتاب الله في مجالس إذا سولف الناس توليفهم قال نعم قال الله جل جلاله إذا تكلم من تكلم تجد هذا الرجل قد تعلق قلبه بكتاب الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى في آية استوقفت هذا المسكين لما قال الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إذا وصل للقلب أقسم بالله تجد الجبال تتزلزل وذاك المؤمن لا يتزلزل قال سبحانه كذلك لنثبت به فؤادك والله القضية يا جماعة هنا كلها إذا استقبل هذا القلب القرآن وجد لدة لا يكاد أن يتخلص منها ووجد لدة لا يجد بد من أن يثبت عليها طيب كيف نثبت يا جماعة كيف نثبت يا جماعة أولا الثبات ليس على القيم اتفقنا القيم قد تكون صالحة وقيم فاسدة لكن حسبنا نرجع الأمر لسنة الحديث عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما انتمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ما هو يا رسول الله؟ كتاب الله وسنتي فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسأل الله الثبات على القيم كان يسأل الله الثبات عليه على الدين تعالوا يا جماعة ندخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونسأل علمونا كيف كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما تسمعوه يدعو قالت كان أكثر دعاء عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب تبت قلبي على دينك إن قام قالها وإن جلس خالها وإن فجد قالها إذن النبي عليه الصلاة والسلام حريص يحس أنه محتاج أن يثبت هل نحس أنه محتاج يثبت أن نثبت يا كم وراء ندعوها من كم هذا الموضوع نحتاجه نراجع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عن وإن تطيعوا إيش يصير تطيعوا ليش النبي عليه الصلاة والسلام صار يدعو بالثبات الثبات الثبات لأنه فهم درسا من دروس القرآن وقد فهم القرآن كل عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر والإغراء صارت يأتي من يمين وشمال كما تأتينا يا جماعة في كل مكان أن نتنازل عن أمر من أمور ديننا قال الله عز وجل وإن كادوا بمحاولات كثيرة وإن كادوا ليفتنونك عن إيش عن مصدر الثبات لنثبت به فؤالك هذا القرآن لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك. يطلعونك من دائرة في القرآن. فتعمل أعمال ليست على ضوء القرآن. كادوا لتفتري علينا ويره. وحاشاه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا هدفهم. طيب لو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لو تنادى من الدين بشيء إيش كان بيصير؟ وإذا ما أجمل كلام الله يفصلك القضية وكل شيء يفصلناه وتفصلها وإذا لاتخذوك خليلا كان يقول هذا الدين العصري هذا الدين الكويت اللي يتبعه أهوائنا ما قال بعدها ولولا أن ثبتناك ما قال لولا أن ثبت شوف كيف فهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس أن ثبتين وين ما قال ثبتت قال ثبتناك فقال ما دام الثبات عندك يا مقلب القلوب أنت ثبت قلبي على دينك وكنا نحتاج ولو لا أن ثبتناك لقد كدت تركا إليهم شيئا كثيرا ولا خليلا فغيرت تنازل شيء قليلا عن الدين شيئا قليلا ما هو ثمن هذا القليل الذي ذاغت قلوبنا وما ثبتنا الله فيه ما هو ثمنه يا جماعة لا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك به علينا نصيرا إذا يقول الله عز وجل لولا أني مننت عليك يا رسول الله روح إلى الفدى دولا أني من أنت عليك بهذا الثبات، وركنت إليهم شيئا قليلا لكان السمن أن أذيقك ضعف الحياة أي ضعف العذاب فوق الأرض وضعف الممات أي ضعف العذاب تحت الأرض ثم يوم القيامة لا تجد لك به علينا نصير. وحاشا عليه الصلاة والسلام الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أحس بفقره إلى الله جل جلاله في قضية الثبات، فقال يا مقلب القلوب تبت قلبي على دينك وما أحوجنا جميعا أن نقول كيف نثبت وكيف نستفيد من هذا القرآن شوف قضية التوحيد يا جماعة لن تجد آية في القرآن إلا وتؤصل لك قضية التوحيد قال الله كذلك إيش؟ ليثبت القرآن فؤادك أو لنثبت أي الله عز وجل به أي بهذا السبب فؤادك شوف التوحيد أن المثبت هو الله سبحانه وتعالى أحبة الفضل تعالوا نرى لماذا لم يصل هو لو وصل القرآن القلب اقسم بالله أن لا تحتاج لا محاضرات ولا تحتاج لدروس قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن فأحض ما قال أفلا يقرؤون إحنا قرأنا وما حسينا بشيء ما قال أفلا يسمعون إحنا تمعنا ما قال أفلا يحفظون مع جمال الحفظ والقراءة والتلاوة وكل لكن الله عز وجل دائما يركز على قضيةها القلب لأنه لا صالحة صلوح صالحة كما جاء في الصحيحة صالحة سائر وجل فتغير كله قال أفلا يتدبرون القرآن أم ما في حال ثاني إما أن يتدبر ويدوق طعم في القلب أم هناك أمر ما هو هذا الأمر ما قال أم إنه ما يعرف يتكلم أم إنه أبكم أم إنه ما يسمع أصم أم إنه أعم ما يرى لا قال أم على قلوب أقفالها إذا هذا القوة إذا ما دخل القلب إذا إلى اليوم ما حسينا الطعمه يا ما أسأل سؤال بسيط من منا يذكر في أي رمضان من الرمضانات أو أحيانا تدخل مسجد ثم تصلي ثم تسمع آيات ثم تخرج تقول لا إله إلا الله تبدأ تكلم الناس بحول سمعت الآية اللي قرأها في الرفعة الثانية كأني أول مرة أسمحها من من نجرها القضية أحيانا يسمع آية يقول كأني أول مرة أسمحها هذه اللي وصلت هنا الباقي كل الختمة وحثنا وحرك على لسان بس لسان تحرك شفاه تتحرك في وعين تقلب النظر في الصفحات بس نبغى يا جماعة نشوف ليش ما وصل لأنه لن نثبت يا جماعة الله يقول بهذا القرآن نثبتك إذا ما وصل القلب ما نثبت يا جماعة قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نزلت سورة وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا شو في الحدث فمنهم من يقول يبدون يكلمون بعضهم ما يقولون أيكم زادت هذه حفظا ولا سمعا واجب أيكم زادته هذه إيمانا يقول من اللي غيرت فيه هذه الآية في قلبه طيب بسانع هنا يا جماعة حتى المشركين حتى من النطار والأحبار الذين ذكرهم النبي الله سبحانه وتعالى في كتابه قال وإذا سمعوا ما أنذر ما أنذر إلى الرسول سمع من وين بهذا العضو ترى أعينهم طيب هو سامع من هنا يشتخل عينه ترى أعينهم تفيض من الدمع مما حفظوا ولا قرأوا ولا عرفوا من الحق إذن يا جماعة لما دخل القرآن هنا ما ضرح العين على طول هو اهتذت هذه الآيات في القلب يا جماعة قرأت آية يقول الله عز فيها وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ استجارك فبدأت تخيل مشهده واحد تقع عليه الباب فتحت الباب إذ مشرك تعلم بيش يعني مشرك يعني قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا كاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا الدمار يا ربي لماذا أن دعوا للرحمن ولده سبحانه طيب الآن الآية تقول أن في واحد مشرك توقع عليك الباب وقال لك أجرني إيش يسوي معه ما أجمل هذا القرآن يعلمك واقع عمل خطوة بخطوة وإن أحد من المشركين استجارك ماذا أعمل يا ربي سمعا وطاعة فأجر ادخل يا ربي وهو مشرك قال كلمة تزلزل الجبال الراسيات سمعا وطاعة سأدخل يا رب فأجر ليه حتى يرى الكلام العربي لا التراث العربي لا حتى يرى ايش حتى حرف غاية حتى يسمع كلام الله دخل وقل قال ثم ما أبلغه مأمناً وتنتهي رسالتي يا رب ما أعطي دروس ما أعطي محاضرات ما أعطيك تييبات فقط أسمع كلام الله عز وجل والله هذه قلة أدب هذا المسكين مع كلام الله توقعت كيف إحنا مسلمين ونسمع آيات وما نتغير صح يا جماعة كم مرة سمعنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصالهم ونعلم أنه وحده الذي أعطانا وحرم ألف ما يشوف لا حلا ولا حرام وكم مرة امتثلنا كم مرة يا جماعة سمعنا خلنا نكون صريحين مع بعضنا لن نصل حتى نكون صادقين مع أنفسنا وتنظر نفس ما قدمت لغة بينك وبين نفسك أن تعرف نفسك فسألت نفسي وأنا خلص الآية أتكرت مستغلة بالآية كيف أدخلها وسمعها آيتين يروح يعني هل بتغير فيه الآيات سؤال المسكين بنفسه على قدر علمه هل بتغير فيه الآيات؟ احنا مسلمين ما غيرت فينا شيء يا جماعة إلا من رحم الله لا والله في ناس يتغير والله يا جماعة بس أنا قاعد أسأل نفسي هالسؤال وتأتي في رأسي صورة ومباجرة أفتح عليها وعلمت أننا والله مثا مع هذا القرآن محرومون لذاء كنوز انشراح شراح بالصدر بس متى نوصل الصدر؟ قال الله عز وجل حاكيا عن قصة رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام لما أخرج من مكة ولم تكن تؤذ النبي عليه الصلاة والسلام جراح الجسد فكانت كان يشد رأسه عليه الصلاة والسلام وتكسر ربعيته وتدمى قدمه وما ذلك هو لا تؤثر فيه القضية كثيرا فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضها يا رسول الله تخيل صور مع النبي عليه الصلاة والسلام وتبغى تتذكر أسوأ موقف صار قالت يا رسول الله هل مر بك يوم كيوم أحد يعني يوم تجي ووجه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام هل مر يوم أشد قال نعم يا بنت الصديق جراح جسد تهون عنده قال يوم أن أخرجني قومك حدث البخاري يوم أن أخرجني قومك من مكة نبيع من, من مشاعر عظيمة مشاعر ياشة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام جلس ينظر يكلم مكة يكلم الكعبة يقول والله والله لأنت أحب البطاع إلى قلبك ولولا أن قومك أخرجون ما خرجت ثم يذهب إلى الطائف فيطرد من الطائف ثم يأتي عند وادي نخلة وهنا نزلت الصورة أتى عند وادي نخلة ثم كبر وقرأ الفاتحة ثم بدأ يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فلا أجمل ولا أرق ولا أعظم من ك... من, من قراءة القرآن. صلى معه أحد الصحابة قال ففتح بالبقرة ناس نفس النبي عليه الصلاة والسلام من هنا القرآن على الجبل على طول ولم يكن مع أحد. فقرأ الفاتحة قال قلت يركع عند مئة بعد مئة. قال ثم أكمل قال يركع عند المئتين وكمل ثم فتح بالنساء ثم افتح عمران وكل ما جاء عند آية فيها تعظيم الله قال سبحان الله كل ما جاء عند آية فيها وعد قال اللهم إني أسألك يعني هو مع الآيات عايش في تلك الأجواء المهم أن يبع سلم قام يصلي الليل تجمع أقوام من خلق الله عز وجل لما تجمعوا خلف بعض جمع عليكك اجتماعنا هذا بل قال الله عز وجل كادوا يكونون عليه لبدا صار يبعدون فوق بعض وكل ما تكلم أحد إذاك الله كل ما تكلم أحد الب يقول له أنصتوا من قال له هذا الكلام قاله الله جل جلاله خلنا اسمع يا أجمع هل ممكن هذا الكتاب لو أقع على كافر يتغير هذا سؤالي نسأل نفسي فقال الله عز وجل قل أوحين إلي وأنا أخاطب كل من يسمع كل من يسمعني الآن من الإنس وجن قل أوحي إلي قل لهم يا رسول الله ما أوحيته إليك أنت ما رأيت وأنا رأيت سبحانه لا يخفى عليه خافير قل أوحي إلي أنه استمع هناك حتى يسمع ها؟ أنه استمع نفر من الجن الأول مرة يسمعون القرآن أول مرة في حياتهم فقالوا فاء الفورية يعني السمع مباشرة قرر فقالوا إنا سمعنا يركز على قضية السمع سمعنا قرآنا ما قالوا قرآن كده حاف زي ما احنا نقول يا جماعة نقول قرأت قرآن سمعت قرآن طح هم لما زلزل القرآن قلوبهم وهز كان أركانهم قالوا سمعنا قرآنا عجبا يقضل العمر ما, ما سمعنا مثل هالكلام واحد يلقى في النار ثم حوله اللي ألقوه في النار وأشعله النار هم في جو جئيس وهذا الذي في وسط النار يقلب الله الدنيا والأجواء عنده بردا وسلاما عجبا جماعة والله أنه عجيب بس نحن قاعدين نقرأ كادوا يجنون الجن كيف طفل ترضعه أمه وتخاف وهي تمسك به كل ما طرق الباب فز قلبها وارتعدت وكل ما وقال الله عز وجل أن أرضعيه فإذا خفتي عليه شوف يا جماعة القرآن فإذا خفتي عليه إيش إحنا نقول إذا خفتي عليه خبيه الله من عظمته يبين لنا في هذا القرآن على القلوب تعرف عظمة رب العالمين فما يصير يشغلها قضية الدوام رئيسك في أي قضايا مستقبلية قال أضعيه فإذا خفت عليه شب الكلام قال فيه في التابوت سبحان الله إذا خفت عليه أقذفه في التابوت أدعي إذا ما خفت عليه صح يا جماعة أنا خائف الآن عليه وأقذفه وهو جنين يا جماعة عندنا في المستشفى يجيبوننا أقوام يعني أطفال صغار يكون بس طاح من أمه فتجد ثلاث دائم في خلايا المخ طاح مو مو قذر يعني هل ما في القرآن وضع إلا فيه وضع يضعوا عنهم إسراء. ها إذن الآية مقصودة أقض فيه في التابوت يا رب أقض في التابوت يموت وين خوفي علي طيب يمكن ما يموت فأقض فيه في اليم ليش الألفان قوية لا طريقة أقض فيه أقض فيه طيب لو ماس الأولى أقض فيه في اليم يا رب والله ما أقدر أقض نفسي ولا أقدر أقض فيه في اليم الثالثة فليلقه ما قال يأخذ اليم إلى الساحل فليلقه اليم بالساحل الجسار هذا إليه خذ حليل طيب الرابعة يأخذه من عدو لي وعدو له اللي خذت منه أبدخ له لقصرة وإلى كان قادر أن يعمل شيء لا أريده فليعمل شوف العظم قرآن عجب إنا ردوه إليك وجعلوه من المؤمنين. رجعوا ولم رجع. ما أعظم الله لأجل هذا قالوا سمعنا قرآن عجبا إيش فهمتم من هذا القرآن كان عندهم مخاوف. يخافون من كبرائهم ومن ومن إبليس. فتغيرت الدنيا كلها. بدأوا ينظرون للدنيا نظرة غريبة. فقالوا سمعنا قرآنا عجباً. إيش فهمت منه؟ يهدي إلى قش. ما عاد يخافون من أحد. علاقتنا مع واحد بس. سبحانك اللهم جل جلاله. طيب ايه احنا برضو احنا نعترف ان القرآن يهدي الى غشت لكن شوف الشجاعة شوف الخطوات الشجاعة الان لأول مرة يسمعون ايش قد سوو فآمنا به يقولون قررنا الان ما دام هالكلام عجيب وما دام هالكلام كل حق وما دام رب العالمين ما توكل عليه عبد بحق الا كثام اذا الان فآمنا النبي فآم ها الفورية يا جماعة ما قالوا ثم يعني بعدها بالتراخي لا الآن فآمننا به ما قالوا آمننا ببعضه زي بعضنا يأخذ بعضه يخلي بعضه لا قالوا فآمننا به ولن نشرك بربنا أحدا لا أهواءنا ولا شهواتنا ولا قبور ولا غيره لن نشرك بربنا أحدا ايش بعدها؟ وأنه تعالى ليش ما قالوا وأنه ربنا؟ القرآن علمهم إن الله عظيم جل جلاله قالوا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان ما أعظم هذا القرآن بعد ما اسمعوا القرآن قسموا حياتهم ثلاث أقسام قسمهم يسمعون القرآن الآن قالوا فآمن انتهى ها وقسم في المستقبل لن نشرك بربنا أحدا وأي لحظة قبل سماع القرآن سموها كان وأنه كان يقول كبيرنا ولا ستفيهنا قبل القرآن ترى كان كبيرهم قبل القرآن كان إبليس يقول لهم ميني ميني ساري سار جاء القرآن تنزى المكان من كبيرهم إلى, إلى تفيههم لأن القرآن جاء وقال الشيطان لما قوذي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخذتكم قالوا إذن نخلف الحين. شوف القرارات الشجعة إلى أن فضح السحر في الآية اللي بعدها قالوا وأنه بدأ يفضحون الكاهن والساحر كلهم اللي في الدنيا قالوا وأنه كان رجال من الإنس يقولون ترى إحنا عايشين نشوف الساحر كيف يتقربون لنا ويعبدوننا عشان تولوا أحد عمل كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن في زادوهم عزا لا الساحر زليل فزادوهم رهقا إلى أن قالوا وأن لا ندري تكفي للمن يذهب لكان هم يقولون عنفسهم أن ما ندري الكاهن يستعين بهم وهم يقولون وأن لا ندري قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وما عشان كده جماعة فهم القرآن معدى أحد مهم الكاهن قالوا وأننا لا ندري شوف الأدب الشغن راده الله ولا أريده شوف الأدب أريده يعني ما لم يسمى فاعله ما دام الشر ما راح يقول الله الشغن أريده بمن في الأرض لما كان الخير ما قالوا أم أراد أم أريده بهم ذا أم أراد بهم ربهم زي ما نقول غير المغضوب عليهم سلط الذين أنعمتم مدام دام النعمة أنت أنعمت ما قالوا الذين غضبت قال المغضوب فأخذوا الأدب من القرآن والشر ليس إليه كما قال النقل السلام بالطحية في آخر آية أش قالوا قالوا آخر آية من صفحات قالوا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَاءِ إذن ينفع حتى يسمع كلام الله وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَاءِ آمنا به ما قالوا حفظنا ولا أقرأنا طيب إيش حسيتوا يا معشر الجن بعد ما آمنتم به فمن يؤمن بربه هذه حسوها داخل فلا يخاف والله العظيم ما عدت خاف والله إن أخذت القرآن كله والله ما عدت فلا يخاف بخسا ولا لأن الله يقول فمن تبع هدايا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تعالوا وانتقل إلى صرات الأحقاء اسمع وإذ صرفنا إليك نفر من الجن إيش حتى يسمع يستمعون القرآن فلما خطوا بخط يا صدقاء القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا كل واحد سكت الثاني عمره ما سمع مثل الكلام. فلما قضي لين خلص القرآن. يوم خلص استان. ولو إلى قوم إيش مسلمين؟ لكان إنجازهم كفار. لا أعلى منها مؤمنين؟ لا أعلى منها متقين؟ لا أعلى منها محسنين؟ لا. ولو لأن القرآن وصل هنا. وإذا وصل هنا إيش علامة؟ تكون من المندرين. صدر لك حرج. أه؟ يتنذر به قال ولوا إلى قوم مندرين رايحين بشكل تخيل زميلك كان معك في السكن راح رجع لك بشكل ذلك فهم رجعوا إلى قوم مندرين القوم شافوا العالم تغيرت وجوههم تغير منطقهم تغير كلامهم أهدافهم تغيرت كانت كل أهدافهم أرضية الآن ما عندهم هدف إلا على رب العالمين قالوا يا قومنا إيش خيّركم إننا سمعنا إننا سمعنا كتابا أُنزل من بعد موسى طيب إحنا سمعنا يا جماعة ما صار شيء لو أعطي كل واحد فينا ورقة وأنا أولكم نقول يا الله إحنا كم ختمنا القرآن مرة اكتب أي خلاص وجا سويه آه سمعته وغيّر هؤلاء سمعوا مرة واحدة شوفوا التغييرات كلها قال كتابا انذل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ايش فهمتوا يهدي الى الحق علمنا حقائق علمنا ان في عالم ما ملك بيت هنا في الدنيا تجري من تحت المجاري أجلكم الله بيملك قصر في الآخرة ما يرى أولا من آخرة يجلس ينظر بس للثمار ثم قبل أن يشتهي توم اشتهيها وجنى الجنتين دان ثم تنزل عليه قطوفها دانية دللت قطوفها تزليل يهدي إلى الحق علمنا وين بالروح فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض علمنا كل شيء ما بقى لنا شيء قرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم طيب تبغون فينا ماذا تريدون خلاص أنتم تزمتوا وأداكم الله تبغون مننا قالوا القرآن علمهم ادعوا إلى سبيله ولسكن منكم أمة أيضون آمنا به يطبقونه كله قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله ما عند عندنا هدف له. أجيبوا داعي الله وآمنوا به ثم بدأوا بالترغيب والترغيب نفس أسلوب القرآن يغفر لكم من ذنوبكم جرائمكم وأسحاركم وبلويكم اللي سويتوها كلها يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجزين في الأرض جماعة كيف وصل القرآن وتغير وثبت يوم وصل هذا الكلام إلى قلوبهم في جماعة نسأل أنفسنا سؤال احنا سمعنا كم مرة وقرأينا كم مرة أي صار اي حركة سمعناها مثلا آية في البئذة مسجد طرعنا قلنا للأهلنا وبلغنا أهلنا ونقلنا لهم في آية اليوم سمعناها وبدأنا نشتغل تعال حبيبي الغالي حتى نثبت في أنفسنا. أننا والله نعمل جهد كثير ونحصل على نتائج قليلة وهذا حال كل من أبعد عن الله عز وجل ولو حسب يحسب أنه يحسن صنعه بس يعمل كثير والبركة قليلة والجهد قليل الراتب ما يدري وين راح استلموا اليوم كيف خلص قبل ما يعرف وين راح بس راح في أولاده يحس أن المسألة التي تأخذ عنده ساعتين تأخذ عنده شهر يحس أنه يدخل أكثر لكن بارك أقل، هذه دماء الأمور كلها تحصل عندنا في حال ابتعدنا عن هذا الكتاب. قال الله عز وجل باختصار يفهمها العامي والعالم والعلامة والعلام والفقي والأمّي. قال ومن أعرض عن ذكري؟ يقول والله لو عنده بنت وربنت وكاس وراكاس ومليون ومليون هذا الأمر داخل هنا يحسه في قلبه ما راح يتغير بيعيش ضنك فإن لهما عيشا ضنك. هذا الأمر ما حد يغير يا جماعة قاعدين نشوف العالم تنتحر وعندها كل شيء إذن يا جماعة كيف نحس بطعم الحياة كيف أتوي شيء قليل وأحس ببركة عظيمة تعال حبيب الغالي يعني نتدبر أنا وإيات آيات وربعض هي خمس آيات والله إنها منهج في حياتي. ولا أعظم من قائد من ولا أعظم من, من قائد من كتاب الله سبحانه وتعالى قال سبحانه طبعا كلنا يا جماعة نعترف أن عندنا مشاكل عندنا صعوبات في حياتنا أما شهوات ما نقدر نخليها واحد يعني يدخن ويتمنى انه يتركه لكن يحس انه ما هو قادر إذن أحبت الفضلة يعني كلنا عندنا شيء من الصعوبات في حياتنا أما منفعة نريد جلبها أو مضار نريد دفعها طبعا هذا تجد أن إذا حصل عندنا مشكلة نتصل بفلان والفلان أتكلم فلان عشان نحل القضية ها تعال خذ الآية منهج حياة بإذن الله تحل لك كل الخوايا مهما كان والله مهما كان قال الله عز وجل يا أَيُّهَا الذين آمَنُونَ عندك أي مشكلة؟ أي مشكلة في نفسك في مالك في ولدك أي مشكلة؟ أي مشكلة اتعينوا بالصبر والصلاة <تصفيق> عندك مشكلة؟ قلها وانساجد خليك من الناس شوية وتعال قلها اسجد عشر دقائق بدل ما تكلم ثلاث نص ساعة وانساجد عشر دقائق قل يا رب يا جماعة أكثر ما تركاه يحس بمشاكل ما يخشع بالصلاة وحاسم أن القضية عادي يمكن يتكلم يطرح الموضوع مع زميل مع صديق لكن في ما طرح الموضوع لله عز وجل وهو سادة قال يا رب أنا ما حاسم يخشع أستعنت بك يا رب صليت الآن هالركعتين أسألك أن ترزقني الخشوع بالصلاة يا رب اجعل قرة عيني بالصلاة إذا قال الله استعينوا بالصدر والصلاة ما هي الجائزة؟ إن الله مع الصابرين لن نفسر الآية من الكثير رحمه الله ولا القرطبي ولا الطبري ولا بن عاشور ولا قريتي عليهم رحمة الله أجمعين سنفسر الآية من كلام الله أقوى ضروب التفسير ما فسر القرآن بالقرآن الآن الآيات اللي بعدها كلها تتكلم عن الآية نبدأ يؤصل الله قضية أنك لو استعنت بي وصليت ودعيت الله وصبرت لازم العناصر هذه كلها المحاول كلها ها؟ لو كان منك هذا أبقلب الدنيا كلها لك بيقلب لك النار بم ما هو بيخطف أثبت العيات اللي بعدها أنه بيقلب لك كل شيء إلى ما تحب من أقصى ما تكره 180 درجة ما تحب نكمل الآيات الآية اللي بعدها ولا تقولوا لمن؟ كل انتبه تتكلم وتقول ايش اقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله أموات. طيب يا ربنا شفناه ما يتحرك. إحنا شفناه ما يتنفس. إحنا شفناه ولما قلبه واقف. إحنا شفناه أطرافه جامدة. رأيناه يا ربي متجمد الأطراف شاخص البطل كيف ما نقول لا تقول ميت سبحان الله لأنه هل هو ميت لا ما هو ميت هو مقتول لما استعان بالصبر وأراد الله كان الله معه قلب عليه إيش أكرر ما يكره المجاهد إيش أكرر ما يكره الإنسان أخف ما تخافه شو؟ الموت إذن ليت ميت هو الوحيد اللي ما يموت ترى حي ولكن طيب إحنا ما نحن جاي فيه لأنه مولا النعيم مولك لا ولكن لا تشعرون قال الله الموت حياة شوف الآية اللي بعدها ما زالت تفسر أي قبلك الدنيا كلها قال ولنبل أنكم حرف موطع على القسم سيقتل المؤمن والفاتر والكافر والمسلم والعاق والعاطي كلها ولنبل أنكم بشيء من الخوف والجوع وناق والوادم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذه مصادر الحزن عندنا صح يكذب عليك أما واحد مات ها أو واحد ترك كرخ من الأنفس أو جائع ما إشلاه طعام لأولاده أو ما في ثمرات ها الآن العالم كله قائم عشان غلال أسعار ها؟ صح؟ فقال الله بنبلونكم بهذه الأشياء كلها بنقت من الأموال والأنفس والثمرات البناء للكل من نبشر من اللي بتكون معها يا رب وبشر الصابرين يقول سأل أبروح أقرأ في التفسير منهم لا اقرأ هذه كتاب الله منهم الصابرون قال الذين إذا أصابتهم مصيبة فصل من يوم أصابتها المصيبة إيش قال قالوا إن ترى هذه نقولها لهم حزينين لا قلها وانطرحان إنا لله وإنا إليه راجعون نمثلها يا جماعة أعطيت الشيخ مليون ريال الآن أبغل كل يحكم أعطيت الشيخ مليون ريال الآن بدون أي سابق يعني علاقة بيني وبينه قلت لأخذ مليون ريالك ثم فجأة جيت أخذت عشر ريال إيش أول إحساس بيحسه بيزعل بيزعل يا جماعة معطيه مليون أخذت عشرة يزعل <تصفيق> يا ما معطيه مليون وأخذت عشرة ريال بس يقول المال مالك يقول أصل المليون كلها لك صح ولا لا مش حيزعل ولا يزعل لو زعل حاخذ المليون كلها صح إذن أول إحساس يحسه أخذت عشرة ريال أنت معطيني مليون تبغى دياذة أصل كلها لك إنا لله شفت الإحسان أصلا أخذت كلية الجوز ينبض 115 ألف نبضة في اليوم كلها بفضلك 28 ألف نفس كلها بفضلك يا جماعة تجري في دماغنا 6 لتر من الدم ما هو في كل لتر في كل مليلتر مكعب داخلنا نتكلم عن اليوريا والكرياتنين والجهاز المناعي لا نتكلم عن الكريات الحمراء في أربع قطرات أو ثلاث مليلتر ملي مكعب من الدم تعرف كم فيها من كرة حمراء؟ خمسة مليون. لو تدفع ريال، تدفع على كل مكعب من مكعب ترمقها عبندم خمسة مليون عشان تجري الكريات الحمراء. لن نتكلم عليها كلها، خذ واحدة على جنب. طلع من الخمسة مليون واحدة على جنب. تعرف إيش داخلها؟ مئتين وسبعين مليون جزيء هيموغلوبين. مع كل نفس أربع درارات أكسجين تروح على كل جزيء هيموغلوبين صار عندك تلك كرة مليار وأكثر من ثلاثمائة مليون ذرة أكسجين يضخها قلبك العينك وتشوف يضخها قلبك للشعر اللي في أصبعك الثبابة في يدك اللي مين ما تموت إذن إنا لله أصلا كل ألك وبعدها وإنا إليه راجعون وبيعطينا يعني ما يعني عظيم يعني أخذت العشر ريال وإذا رضيت حيعطيني ذي فيقولون هذا للصابر عند الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الجزاء شوف الجواب. هذا جماعة في هذه الآيات. هذا اللي ثبتني جماعة به الله سبحانه وتعالى. قال: قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك. الآن دخلوا في دائرة عظيمة. دخلوا في دائرة تنقلب لهم الدنيا كلها. له الله يجعلنا وإياكم منهم يتروا يا رب العالمين أولئك عليهم دخلوا في دائرة عليهم صلوات من ربهم ورحمهم وأولئك هم المهتدون إيش بعدها يا جماعة ترى الأئمة أئمة مساجد إذا قرأوا وصلوا هالآية إيش يشلون الله أكبر لأنه حات اللي بعدها مش ما لاش علاقة معه صح إيش الآية اللي بعدها إن الصفا والمروة من شعائر الله قال طلعنا من الجو طلعنا من الجو صح كنا داخلين في جو الصبر والبلاءات وهذا الحين رح يمت لأن إحنا والله نشتم القرآن والله العظيم لو تبحث في القرآن كله من الفاتحة إلى الناس تبحث عن آية ناس بتجي بعدها على طول مش هتلاقي أعظم من هالآية نثبت إن الصفا والمروة من وين عرفنا نقص الصفا والمروة مين مين يا جماعة من وين طرع الصفا والمروة ها؟ إبراهيم عليه السلام وهاجر وإسماعيل عليه السلام صح ارجع معي الآية اللي قبلها ولا نبل ونكم بشيء من الخوف كانوا خائفين ولا؟ لا والجوع جائعين ما عندهم ولا جبة ماء ونقص من الأموال ما عندهم شيء إفطار ها ولو عندهم مش ما فيش ما أماكن يشترون منها ايش بعد؟ والأنفس كانوا ثلاثة ورجع إبراهيم وخلاهم والأنفس صح والثمرات وهذه غير زرع لكن لما مشيت مع إبراهيم عليه السلام تقول يا إبراهيم لمن تتركنا يعني أنت تالكنا أنا أو والصبي هذا عليه الصلاة والسلام لمين فأبراهيم ما يرد وإبراهيم عليه السلام لا تقول لا الله يريد كذا ما ينتى الدنيا كلها فاتخذ الله إبراهيم خليلا فكانت تكلم إبراهيم ما يرد عليها ثم علمت أن مستحيل يسوي كذا إبراهيم إبراهيم قلبه إيش وصفها الله إن إبراهيم لا هو يعني إذا كان يا جماعة يجادلنا في قوم لوط كيف أجل حبوا على ابنه ومع ذلك تركوا لأن الله عز وجل عنده أغلى من كل شيء المهم إن تركوا تقول يا إبراهيم الله أمرك بهذا الله قال هو حسبهم إيش قال قال اللهم همّا عم إيش جالس قالت طيب متى هترجع لنا ولا طيب ايش هنسوي وبشر الصابرين قالت مدام قالك اذا فلن يضيعنا رجعت والله لبقاء الله معنا ان الله مع الصابرين لبقاء الله معنا احب واعظم واجل من بقائك معنا والله لحفظ الله لنا اعظم من حفظك ووالله لرزق الله لنا اعظم من رزقك أنا. راجعت راضية إنا لله وإنا إليه راجعون استعانت بالصبر واحد تدعو الله عز وجل في السبع أشوار إيش طار خلنا نرجع بعد ولا نبلو بشيء من الخوف قلب الله الدنيا كلها طار المكان اللي مكان في الدنيا من دخله كان كان آمنا خلاص حتى الحيوانات ما تخاف مش الحيوانات حتى الشجر ما يعضى صدر مكة ما تعضى صدر مكة الخوف وال هي أحد جائح في مكة يا جماعة حتى صار تغلط وصد بحث بيها تأكل أحد مكة حتى ما يجون طرح جلب الله الدنيا كلها خوف وجوع ونقص من الأموال الآن المكان هذا اللي ما كان أحد يبغاه صار أغلى مكان في العالم كل ما قرب في المكان هاجر كل ما صار المتر أغلى من قطعة بط أراضي في كغيره صح؟ أغلى, أغلى متر في وين؟ أغلى متر في الدنيا أقرب متر في ل ل لمكان مسعة مكان الصفة والمروان ونقتل من الأموال وش بعد؟ والأنفس الحين تلقى لك مكان في مكة صار المكان اللي ما فيه أحد صار مزحوم ما تلقى مكان شوف الأجارات غالية والعالم زعام ها ما أعظم الله يقلب لك الدنيا كلها إذا رأ من صدق ورضى بما قسر لن يضيعنا خلاص والأنفس والثمرات الآن يا جماعة رح في الصيف وأتحدى أي واحد ما يلقى فواكه الشتاء في الصيف مش فواكه الصيف في الصيف في مكة تلقى فواكه الشتاء في الصيف فواكه الصيف في الشتاء شفت ما أخض رب العالمين سبحانه إذا كان معك عشان كله يا جماعة نحتاج إذا كان عندنا مشكلة في المال استعن بالصبر والصلاة وقل الحمد لله وأبدأ وصل قل يا رب أستعي أنت أمرت منك تكون معي إذا استعنت بك يا رب كن معي ثم تبدأ في المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سببنا مش الجائدة ما يضيع جماعة عند ربي شيء ممكن أحيانا تسوي مجهود كبير للناس وما يبين في عينهم تقول والله ما يبين والله كنت أثار عشان صح ولا لا الله عز وجل على هالمجاهدة واحد تارك الدخان وصداع شديد عنده هالمجاهدة هذه قال أسأكون معك وإن الله مع المحسنين طرم راح حريك وبعطيك أعظم من هذه يا جماعة دعونا نستفيد من القرآن مقطع استفاد منه هذا المسكين على ذنوبه وعلى ذنوب قدرة ولكن والله يحب لكم ما يحب لنفسه فتعالج جميعا نعيش مع هالمواقف في القرآن نبغى المواقف اللي تحركنا الله ما جعل القصص هذه في للقرآن بس كذا قال لقد كان في قصصهم ايش عبرة لمن؟ للأنبياء لأنبيت حيجي يقول لك يا عمي وين كنت وينز في الأنبياء صح؟ صح ولا لا فقال الله عز وجل لأولي الألباب يقول مجتد على أنت لما يقولك واحد ما تفهم إلا أفهم طيب تعال عيش لهم في قصص القرآن صح؟ لأولي الألباب قال الله عز وجل يا بني آدم خطاب الآن ليس الأنبياء لبني آدم إما يأتينكم رسول منكم جاءنا رسول ولا لا جاءنا إحنا من بني آدم ولا لا من بني آدم يقصون عليكم آياتي شوفوا يا جماعة في الدوافر ها آيات وقصص إيش نسوي نقول أبني أنبياء إحنا وين لا فمن اتقى وأصلح هذا المطلوب منا. تسمع القرآن مثل تسمع غيروا رجل. ايش يصير لهم مش الجائزة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا جماعة احنا لازم نفهم مش معنى لا خوف عليهم لازم نفهم الآيات لا خوف عليهم يعني من المستقبل خايف يصير كذا لا ماش ح... حيعدلك الله الدنيا كلها ها؟ خوف من المستقبل والحزن على الماضي تخيل واحد ضمن له الله المستقبل ما فيه خوف والماضي ما فيه حزن كيف فلا خوف عليه لا يظل ولا عشق بس متى يا جماعة اتقى واصلح قاعد يغير احنا ما جربناها يا جماعة لأن احنا متى خينا ولا أصلح احنا يا جماعة قال الله فمن تبع هدايا يسمع الآيات يطبق بعينه يسمع كل شيء ايش يصير لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شوف الآيات هذه يا حبيبي الغالي اعلم انك تحفظها لكن تحانش شوف العبرة منها اقسم بالله اذا كنت الآن خايف من مشكلة في العمل مشكلة في بيتك مشكلة مع اهلك مشكلة في ارحامك مشكلة في الدولة اي مشكلة عندك والله العظيم يحلها لك رب العالمين لكن يحلها الطريقة مثل ما نقول بدل ما تسوي جهد كبير وتحسنك ما عملتش حاجة ها لا تصير تسوي شيء قليل وتحس نتائج عظيمة خلينا يا جماعة بس تكون نحس بهالآيات بهالقلوب قال الله عز وجل يعني كل حرف في طعم في القرآن والله العظيم وما تلك بيمينك يا موسى من حاطه في باليمين ايش قال قال هي عصاء كذلك الآية عصايا ليش عصاي؟ لأن أي شيء تحبه لو أسألك عن كرتون مناديل في سيارتك أقول لك إيش هذا؟ حتقول ما أتقول كرتون مناديلي إنه مش عامة كثير صح؟ حتقول كرتون مناديل صح؟ لكن لما أسألك عن جوالك إيش هتقول جوال؟ هتقول جوالي ها؟ أي شيء تحبه تنزمه نفسك؟ فموسى عليه السلام من حب العصا قال هي عصاي ثم بدأ يبث علاقة في العصا هنا جاءت الرحلة بدأت الرحلة في التذبع الآية معها القصر قال هي عصاي ثم بدأ يشرح أني رب ما أقدر تخلى علاقة أتوكأ عليها يعني مش أستفيد منها كل أسبوع ولا كل مشوار كل خطوة أتوكأ عليها وأوش بها لا ظنمي يعني يقول أهل التفسير والطبري والكثير القرطبي وفي الجلعية يقول أي أضرب بها الغصن شوف, شوف كيف ميسفت الحياة. أضرب فيها الغصن تسقط الأوراق تأكل الغنم بدل ما أطلع الشجرة وأبعد قطع بس أتوي حركة هذه يعني يا جماعة نافعت ولا لا نافعت أنا نستفيد منها لما ما يقدر يخليها وقال وأهش وأهس في لغة العرب أي أسجر يعني أذجر بها الغنم بدل ما أروح أطاردهم من يمين وطاردهم من يسار قلت أتوي بس حركة واحدة يجتمعوا في مكان من سهل الحياة إلا ما سهلت مستفيد منها يقدر يتركها لا مش سهل عليه على وما زال يحس إن باقي مشاعر بينه وين العصر قال ولي فيها مغارب أخرى يعني يا رب ما أقدر أوصف لك ها؟ وش اللي يحتاجي فيها قال ابن عباس أي كم خوفت بها من سبع وكم دافعت بها من عدو وكم ركزتها في عز الشمس وعز الحر وجعلت توبي وتضليت المهم أني ما أقبل أتركها مش قادر أستغني عنها إيش الرسالة اللي بعدها قال ألقيها ما أعظم الله يبغى يعطيه لكن ما يصلح يعطي الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا أبشوف من أقل العصاكل أن ألقيها ما خلي تخلص منها معا يصير شيء تتوكّع عليه ولا تشبه على غنمك ولا ايش قال قال يا رب بس أنا طيب من يجيب لي عطا طيب يعطيني عطا ثانية ها ولا قال ما أبدر ايش قال وألقاها ولا ثم ألقاها ولا فألقاها ايش يعني فالفورية يعني قال سبقا الأدب نفسي معها موأدب هاي ألقي روحي كمان لأنه ذكي بطل يعرف يتكلم مع من احنا يا جماعة لو يجيك واحد الآن من وزر الدولة يقول لك ممكن تعطيني الجوال هذا هل... حاضر حلالك والله نقول صح لأنك تدري أنه أكيد هو عنده ها؟ بيأطيك فكيف لرب العالمين مباشرة هذا اليقين يا جماعة مع رب العالمين مباشرة فألقاها لا تنسى الفاء هذه بتجي معنا كثير بأشوال فألقاها على طول مباشرة موسى بطل يعلم أن العطاء جت منين من فضل الله صح صحة اللي واقف فيها هو ويمشي من مين؟ من الله عز وجل الغنم من مين؟ من الله عز وجل كل شيء من الله كان أكثر صفقة مع الله إلا ألقيها الآن وألقاها شوفوا يا جماعة هنا السر اللي إذا فهمنا والله يحدونك طعم مش هتحتاج بعد توقف تقول للناس فتن وما فتن هتتدري إيش ما قلش إيش يعني علاقة مع الله عز وجل الآن ألقاها موسى المفروض عايش يصير لو تعاون مع بشر وفصوي كله شيء المفروض يعطيك صح الله عز وجل يعلمنا أنه ما تنجح معي بخطوحنا يعني لو كان القضية كذا لساد الناس وكلهم كان كل واحد قال الحين غير أصير زي النبي عليه الصلاة والسلام وأترك كل شيء لكن الله يختبرك لأن عنده عطاء خزائن السماوات والأرض كلها بيده لكن مش هيعطيك إلا حتى تثبت لنفسك عنده أنك انت تستاهل وأن ما في شيء بغيرك عن الله عز وجل وأنك أنت لأن في ناس كثير يغير يبدأ ينتظر أعطاني ولا ما أعطاني إذا ما أعطاني أرجع صح والله سبحانه غني ترجع ترجع وعند تطلع أتى معا في الأرض يضلوك عن تبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين وإنك كثير من الناس لكن القضية الآن هنا في قضية أنه لابد خطوتين ولا بعض لكن الخطوة الثانية شكلها غريب مش زي الأولى الأولى فألقيها يعني أنت كنت مستفيد منها اتركها شو الخطوة الثانية المفروض تصيب ذهب صح عشان كده احنا غفل أكثر نفاقش للتعاون مع الله ما أصل ذهب خلاص لا صح واحد معه؟ عشان كده لما ألقاه الله يبغى يريد أن يغرس في قلب من أراد وتدبر القرآن أن القضية ما تنجح معي بخطوة واحدة خزائن ملأ لكن مش هتأخذ إلا لأن الله إذا رضي إيش إذا رضي أرضى معادل في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه سواء طلبتها أو ما طلبتها كل خير يذكر في الله فلما ألقاه بدل ما تكون ذهب إيش صارت؟ حية ويالاتها حية وبس الحية تخوف العالة بدون ما تسعى هذه حية وتسعى كمان بعدين تجي عند موسى وتهتز كأنها جان يعني فوق انها حية شكلها كنا جني هذا جزاء رب رب ولا لا يا جماعة دائما انسوا كلامك وغيرت بس الدنيا كلها انقلبت علي الناس كلها قارت اش فيك انت تغيرت انت متشدد وانت وهم متشددين معقدين عند بلي تقول لك الأغاني ما قدر معقد ان بليت صح؟ طح؟, طح والله جواهتوا في الدخال مقدر مش هادر لأنه هو معقد بس مشكلة مواعده وعده إبليس في بالآخرة من الأحضر المعقد ما تشدد على قد أنا معقد دوامر الله الحمد لله لا أبغى جنة لكن أنت ها الشاهد جماعة لما ألقاها إذا هي حية تسعى تهتز كأنها جان قال ابن عباس صارت تس تسرع غدوا وعشروا رواح و... و... و... وترجع مرة ثانية ثم مرت على نقلة كهذا يقول ابن عباد فألتهمتها أمام موسى كاد جن موسى عليه السلام أول ما شاهد القضايا ذي وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ حَتَّ مَنْ سَفَتْ مَعَدَ بِقَى الْعَصَرِ الله يقول لموسى عليه السلام ورسالة لنا يا جماعة موسى مات وموسى القرآن ما أنزل لموسى القرآن نزل لنا صح؟ نذكرون لك أي محمد عليه الصلاة والسلام ولقومك وسوف تسألون حسألك فقال لها الله عز وجل يا موسى أقبل ولا تخف يعني إذا كنت تخطو خطوة لمدير وتظن أنه في قدرك والله فالله جل جلاله أجل وأعظم والله إن الله أعذ من أن يجعل تخطو خطوة لأجله ثم بعدين يخذلك أو يخوفك بس يبغى يرسل لسالة يا جماعة اختبار له القلب أقبل ولا تخاف جاء موسى يا كنت مع الله فلا تخف فللعالم يسوونه وتحتزوا والظروف حولك ترتج ما يهمك واصل ترى الفرج قريب أول ما جاء موسى الله أمره أمر عجيب قال كذها سبحان الله يا رب يوم كنت أحبها وأتوهش بها وأستخد منها تقول ألقيها يوم صارت حية ما أبغاها وأبغى الفكة كل منها تقول خذها شفت الاختبار يا جماعة شيء يختبرك اختباري ها شيء تحبه يقول لك اتركه شيء تكرهه يقول لك خذه ها قوموا الصف الفجر سويتها طيب موسى ايش سوا في امر اقعد ابن هذا خذها وايش يعني لو اقتنعت اخذها من داخل ما عاد تتحكم بقلبك يسرع صح لكن الله يبغى يعلمنا انك اذا خطوت خطوة لله فكن على يقين ان الله اعد من ان يخذلك وان تتوان تربي مستحيل فموسى عليه السلام مجده عند العصة اشتارك سنعيدها في رو... كل شيء بأمرها هو ما يبغى يضرك ما التوت عليه ولا لدغته ولا قرصته خذها سنعيدها في رؤية رو... لكن أنت تغيرت أنت ارتفعت في عين الله عز وجل اليهود. الآن ألقيت عليك محبة مني تغيروا بأسنا الآن سأفرج لكمهم ما تفرج عند غيرك. الآن سأعطيك أمور ما يعطيها لغيرك. ما دام تركتها وأنت تحبها لأجلي، ما دام أخذتها وأنت كرهها وخايف منها لأجلي. يا جماعة، بس خل نركز ونقارن مشاكلنا ومشاكل موسى عليه السلام اللي طلع والله منها، وإيش إحنا نسوينا مع الأشياء اللي نحبها وما يرضى رب العالمين، وإيش سوهو؟ ها؟ تورط موسى مو مع مو مع رئيس وليس مع مدير في العمل تورط مع من مع أكبر طاغية في الدنيا من هو فرعون وفرعون من عاد من قسوته قطع رؤوس الأطفال وهم أصغاء يعني تحمل الأم تسع عشرة ثم لم يأخذ إقطعه يعني شوف القسوة ما بالك في هذا اللي هو غايزه أصلاً فدخل جمع ثلاثمائة ألف ساحر ووعدهم بيعطيهم كل شيء قد نتفوه نبغى نقطع يطعوا ناوينية موسى عليه السلام لما رأى الله يصف المشهد يقول وجاء ساحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم إذا قال العظيم وصف العظيم شيء بأن عظيم فعلا من عظيم أوجس في نفسه خيبة موسى قلنا لا تخاف وما هو من التقى وأصلح فلا يخاف والجن يقلون فلا يخاف يوم تتبع الله عدم ما تخاف قال لا تخاف طيب يا ربي أنا ما معي دبابات ولا معي أسلحة ولا معي شيء ألقي ما في شفت اللي في يمينك اللي, اللي تركتها لأجلي واللي أخفتها وأنا تكرهها لأجلي ألقيها ومش بتسوي يا ربي عصا لا صار مصدر خوفك يوم أرضيتني فيه أبخليه مصدر أمان عندك الحين يقلب لك الدنيا كلها ألقاه موسى فإذا هي تلقفه في قراءة تلقف تخيل مشاعر موسى عليه السلام وهو يطالع وينظر العصا تأكل كل سحر هؤلاء تخيل مشاعرك وأن داخل على مديرك في تحقيق ولا في شيء وأن توصي فمفجأة جوناش دافع عنك وكيف ثم اضطح ما بالك إذا كان رئيس دوله ناوي يبتك فموسى عليه السلام انقلبت مشاعره تعال شف أن أسوأ شيء كما اتفقنا أن الله إذا رضي يقلب لك الدنيا كلها الموت خلاه المجاهد حيا ها أكثر مكان جوع خلاه أكثر مكان في أكل خوف صار من دخله كان آمنه الآن مين آخر ناس تتوقع أنهم يسلمون السحرة لأنهم جايين يقولون بعزت فرعون إن نحن الغالبون شوف ما أعظم الله آخر واحد تتطوره لا تفكر أن الله عز مثل من الخلق لا جلّه ليس كمثل أي شيء. ما قال سجدوا قال فألقيا ما لم يسمى فاعله ألقي السَّحَرَ ساجدين شيء القام. قالوا آمنا برب. شوف كيف مشاعر موسى. يعني يطلعك عشان تزوق قرنت الهم يوم موسى يلقي العصا ويوم أخذه ريحية. الخوف على الساعة هل يقارن بالفرج العظيم هذا؟ لا لكن هو عظيم سبحانه. تطروح في اجل شيء قليل يعطيك طيب تخيل موسى ما رمهاش لو موسى قال والله مش قادر يا رب انا ما اقدر ها قد افكر ايش كان بيصير طيب يلا اشبه على قلمك الحين ما عاد تنفع صح ولا لا طيب تخيل انه رمها لكن يوم شاف الوضع تغير قل مش حخله خليها كان الحين مش معاه صح ولا لا يا جماعه يقلب الله الدنيا لك على أمر تركت شهوتك فيه لأجل الله صار الموقف اللي بعده أسوأ من م... الحين فرعون طرع يعني يزبد ويرعد قال إن هؤلاء لشردمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاضر أنت ومش مغتاض مدبح أولادهم الحين أنت مغتاض شبت شوف علمك الله أن ترى مهما كان ظروف حولك ترى بطلعك إذا لك تاريخ معي إذا لك معاملة معي صح لما جاءوا عند البحر يا جماعة يقود الله عز وجل فلما ترى الجمعان كان بتشوف صوت الصور جو ستمائة ألف من تجزين قال أصحاب موسى إنا لمدركون والرب تنين موسى ودائما المخذول مخذول والله المخذول مخذول يا جماعة ودائما اللي ما ليس علاقة طيبة مع الله عز وجل سهل ينكسر ويخاف من أي شيء في ناس الحين مهزوم يقول يا أخي خل إسرائيل يعطونا صح صح هذا وانتهى هنا لو كنت ناس ناس مخدول فقالوا يا موسى إننا مدركون أودينا من قبل أن تأتي ومن بعد ما ورثنا لو مخلينا قاعدين غسل ملابسهم الدليل دليل يا جماعة مخلينا غسل ملابسهم ونخدمهم أحسن إيش قال بطل قال كله إن معي إيش عطاي لا الآن قضية أخرى إنما معي ربي سيهدين طيب كيف ما وين دباباتك وين أسلحتك العالم قدامنا ما لدخل لكن بيدبرني عمس كان قدامي 300 ألف ساحب وخفز يدبرني هنا ما أخر لاحظت هنا ما قال فأوجزك خلاص أصفهم الدرس للبالح وكل ما تقدمت إلى الله عز وجل ورأيت عطاها تسق في الله يزيد يقينك فهوم الدرس الحبتي أول لكن الأمس ستراث مئة ألف ساحر ونفعه كيف ما ينفع اليوم سيهديني على يقين إيش بعدها أول حرف أول حرف فا لأنه هو هو سريع في طاعة الله عز وجل على طول فأوحينا إلى موسى إيش أتها مكان يا جماعة يروح يمين ينحاشوا يهبوا ولا يروح يسار ولا يواجهوا ولا يروح البحر البحر الصعب يا جماعة قوم بيموتون معهم أطفال ونساؤر ولو يعني لو راحوا قدام قتلوا وقتلوا المهم مش شاهد إنهم أول من الموت المحتب أو يمين أو يسار أصعب مكان البحر ما أعظم الله يقول أكثر أصعب مكان تضروف وعد كيف قال فأو حين ها نضرب بعصاك البحر يا رب البحر يحمل أطنان من البواخر كيف تؤثر فيها العصا هي مش العصا اللي حتأثر طيب ليش الله مركز على العصر بيعلم موسى أنك تغير وضعك عندي بهالعصر الموقف اللي خذت معي بهالعصر بعلمك إيش توالك الموقف ذاك أضرب بعصاك البحر فانفلق هناك فألقاها فإلهية هنا فأوحينا فانفلق فكان كله فرقن كالطوض العظيم مشوا لا في أمر قبله إذ لهم طريقا في البحر إيش ما أعظم الله يعني مش عشان ما تغرق عشان ما تزلك عشان ما تزلك يعني إذا فرج أفرجلك يا جماعة لو أصب مولع هنا بكرة الجعة مبلولة بحر كامل جربي ما أعظم فرج الله يا جماعة يقول لك أصعب شيء أبفرجه وفرج فرج مش أي فرج أخليك ما تزلك مش ما تغرق نجو آخر موقف خلينا نتاهل وقت أخذ موقف لما كانوا في صحراء عليهم منهم جبال وأحجار والشفات تلمض والحناجر جفت أطفال يبكون ونساء يبكين وأطفال رضع وشيب ركع وباء مرتع شافوا الموت ما عاد عندهم ما قرب متسق بعض ما في ما وأجلس أزخام وصار لخوهم قالوا نبغى ما إيش بعد هاي زمان أول حرف ف, ف... ف... ف... لأنه هو سريع يا جماعة رحنا ليش ما تستجاب دعواتنا؟ قال الله عز وجل جماعة هي باقي ثلاث بس نخلص مع ال أخذ الله خيره خير وننتهي إن شاء الله ونعيش الله, الله يرضى علينا وياكم تسبيح إذن يا جماعة إحنا ليش تتأخر دعواتنا يا جماعة بالقرآن يوضح لك كل شيء يجاوبك على كل سؤال قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قال أسمع قال أجيبه شوف الشروط اللي بعدها أجيبه دعوة الداعي إذا راح يجيب أحد يدعي له ولا هو يدعي إذا دعاني هو ها؟ طيب وش بعدها يستجيب لي يقول هو ما يستجيب الأوامري ويبغاني أستجيب لدعاء سمعت يا فاللي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لأجل هذا الصورة الأنبياء فيها صفحة فيها مشاكل ما تنحل مشكلة أيوب عليه السلام مرض فقد 14 من أولاده ماتوا وجسمه صار يتطاقط الجل وفي حال بئيسة ثم قال فسأجبنا ثم بعدها أسوأ حالة سجن في الدنيا مش في زنزانة في بطن حوت رواح وانزيمات الكبد ومع هذا قال فاستجبنا هذا ثم زكريا عليه السلام أصعب حالة عقم في الدنيا الرجل الزوج عمره مئة سنة الزوج ستعين سنة عقيم وهو عاقر يعني مستحيل يجيه عيال قال فاستجبنا هذا هو له يحيا ثم فيش قال بعدها قال إنهم كانوا يسارعون عشان كده كلها فاء فاء فا ما قال كان يعملون ما, ما أعظم من الله وجل شكر إنهم كانوا يسارعون في أيام الرخاء في الخيرات ما كان يسمع حاجة ترضيني إلا يسويها فهل يا جماعة وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب أن يا جماعة دائما ندعي ونصلي صح ليش الله يذكرنا بالعصا ليش يرجعك للعصا يقول إذا كان ما عندك موقف حاول تسوي لك موقف بتلاعث قال فقلنا ضرب عصاك الآن على مين هرمال وتراب وجبال وأحجار إيش آخر واحد تتوقع طلع ما إيش أخر واحد شفت ما أعظم الله يقول أكثر أكثر. أخر أنت واحد طلع كفار آخر شيء تتصور إنه يكون من الفرج بخ السبب الفرج أضرب بعطاك الحجر ف ف خجرت ف شريع ما عندش مشاكل يا جماعة عشان كده إحنا ما عندنا مواقف مثل العصا فدينا المشكلة جن النجند ما نام سنين والله يا جماعة لأنه تمتعنا في معاطي سنين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون قال فانفجرت منه كم عين تكفي لا اثنتا عشرة عينة ما أعظم الله إيش هذا فرج إيش هذا الموقف اللي مع الله عز وجل بهذا القدر يجعل هالعطاء تضرب بحر سايل يجمد تضرب حجر جامد في جماعة القضية والله العظيم القضية أسهل على الله ما نتصور لكن يبغى لنا يقين مع رب العالمين اختصار ونهاية المقام في نهاية المقام أحبة الفضلاء هي أربع ثمار تأخذها بخطة واحدة لكن نصدق من اليوم أن نطبقها أعت فينا يشك الموعود الله عز وجل؟ لا أعت فينا عنده شك بسيط في اليقين أن الله عز وجل مستحيل ينسانك حسنة؟ والله لا قال في كتابه وإن تكو حسنة يقول بس لو يصدقون معي وإن تكو حسنة إيش؟ يضاعفها ويحسنة ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة طرج عن موسى عليه السلام كلها عشرة حسنة وحدة قال الله عز وجل ولو أنهم إيش؟ يقول لو الناس هذه غيرت هو تعبان مع إبليس وما حصل شيء يضحك ساعة ينزع لسنة صح يدفع منه هو. قال ولو أنهم إيش قرأوا ولا ولا حفظوا ولا فعلوا ما يوعظون به تستكفون سنجربها جرب لهم تسمع آية تهويها ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان لكان ماذا لكان خيرا لهم يقول والله أعلم إيش معنا خير خير لمن موله سبحانه لهم وإيش بعد؟ وأشد تثبيتة من أهم أسباب الثبات أن تفعل ما توعظ به وأشد تثبيتة خلاص لا وإذا لا من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إيش قال بعدها هذا في الدنيا ومن يطيع الله ما قال يحب الله بس قال يطيع الله وما قال يحب الرسول قال ويطيع من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليمة الأربع اقتمار كلها أخذها سريعة أخي الغالي لك وعد من الله أنك ما تخاف لك وعد من الله أنك ما تحزن لك وعد من الله أنك ما تشقى في أي أمر من أمور حياتك لك وعد من الله أنك لا تضل الأمور عندك ما فيها غبش ما تعرف أن تربط تربط رب العالمين إذا سويت خطة واحدة بس هي إيش؟ فمن تبعه داي خلنا يا جماعة ندوك طعمها خلنا من اليوم نتبع احنا جربنا نتبعه وانا صح والله العظيم الهام طرشان يعني ظروف مؤثرات خارجية ضحكنا شوه بس احنا والله دعنا والله نحسنا في انفسنا واموالنا كل شيء فتعالوا يا جماعة وعود الله حق الجن قالوا حق فآمننا بي هنا يا جماعة الصالي اذا بغيتوا نوقف معه ووقفنا معه ما تبغون احنا نتين ولا والله أدينكم زاكم الله عنا خير الج يعني صبرت فيها الحر شوي لكن أسأل الله جل جلاله أن يذيقكم برد عفوه وحلاوة مناجاته وأن يجعلها يا ربي فرجا لكم وبلاغا لكم يلفر ذوء في إن ربي سميع الدعاء إن أردت ما أحد الأخوة يسألني عن شرح حديث المؤمن مرآة أخيه وفي هذا الحديث عجائب ترجمته بكذا لغة والله يا جماعة في بويز ستيت في جامعة بويزي لما أرتلت الحديث بالترجمة العالم كلهم درس هوبزورية يسألوني من هذا وكيف جاء هلا أحاديث أخرى والله يا جماعة الحديث طبعا سهل احنا نقول سهل تبغون ناقش معه ولا أنتين الحديث جماعات ببساطة يجعلك أنجع في الدنيا بإذن الله عز وجل بالذات إذا احتسبت أنه فأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام الحديث ثلاث كلمات سواء كنت أب مع أبنائك أو ابن مع والدك أو صديق مع صديقك أو رئيس مع مرؤوسك أو مرؤ أو مرؤوس مع رئيسه أيّا أي ما كنت إذا فهمت الحديث الثلاث كلمات هذه وطبقتها أقسم بالله أن يحبك الله عزوجل أن يحبك الناس تجد انك أنجح مخلوق ما عندك مشاكل أشياء كثير بتزال عن عن عن وضعك تحس بتقارنها في أول مع الآن تحس إنك تغير نأخذ الحديث الجماعة الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الأعلام الألباني عليه رحمة الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآته أخري إذا ما عن النبي عليه الصلاة والسلام عظيم والله عظيم يقول كلمتين سفسرها في, في كتاب كلام عظيم لما يختار النبي عليه الصلاة والسلام مرآة ترى هو ما يقصد صورة مثل ما قال النبي عليه الصلاة البخاري إذا وقع الزباب في إناء أحدكم فليغمسه ترى ما يصلح انطبقه على البعوض أو النموس خلاص حدد الزباب حدد الزباب هنا حدد المرآة طيب تعالوا نستبيد من حديث أنت لما توقف ما عاد تحتاج كتب علم نفس ما عاد تحتاج دورات فن الاتصال الفعال ولا التفاوض الفعال ولا أي دورة وانت واقف حاول تعامل أولادك في التعامل وانت واقف قدام المرآة. ها إذا فيك مقع سوداء في ثوبك ولا في جميسك المرآت ايش تقول لك تقول لك ايش هذا ثوب ثوبك كله وصخ يعني روح غير ولا ايش تقول تقول ثوبك كله نظيف صح إلا بس بقع سودين واحد كده نتعامل مع بعضنا ولا غلط مرة واحدة وكله كان يسوي زين كلها الأمر الثاني المرآة ما تكذب ما تقول لك لا لا لا ما في ثوبك قميصك أحلى قميص في الدول صح ما تكذب عليك وتطلع طلع تفاجئ أن الناس كلهم شاف صادقة ما تكبر الموضوع تقول لك لا أبدا كده خلاص قد كده الأمر الثالث المرأة تعلمك بينك وبين نفسك ما تروح تزعل ايه النقطة هذه قاعد تكسدي وينسمع تاني تكسد نقطة اله هنا الوسخ اله هنا ايه عارفين يا أخي بس ما ها الأمر الرابع لو رحت وغيرت قنيسك ولا ثوبك ورجعت مرة ثانية المرأة ايش تقول لك تسكت بس تشوف الوسخ والنظيفة ما تشوف أو تقول لك ما شاء الله اشتين ثوبك ها ما تقول لك بس يا حبيبي نسيت أنت صوبك الوصخ الأول خلاص نصحت وغير خلاص الحمد لله كم بعضنا من ينصخ واحد عن أمر ثم يغير لما يقول بس نسيت ذاك اليوم طيب خلاص غير الرجل انتهى طيب الأمر الخامس لو جلس جلس ينظر قدام المرآة ايش تقول للمرآة لنفس تقول للمرآة والله يا عمي لو تقعد سنة وصخ لا ما تقول كيف تقول تقول كويس الآن راح عشرة في المية ممتاز واصل يعني تبين لك لو أدنى شيء زين إحنا يا جماعة نتعاون مع بعضنا نشوف عمل زين زين زين زين ثم واحد شين. حط عليه والله يا جماعة ها تعاملنا خسرنا, بعض. خسرنا ناس كثير عشان كده. ها الأمر السادس المرآة لما أنت تروح وتخليها وجه واحد ثاني طالع ما تطلع صورتك باللوصاخة اللي كانت تقول شك فلان تو كان هنا فاتك لابس قميص عمر ما يتوصح منه طبعا ليه جماعة خلاص تحفظ سرك رحت خلاص ما ما ما تتبينها مشاكل هذه يدق عليك لا ليش تكلمت عليه لا والله ما تكلم أنت قل شف خلاص تقول مثل مرآت مؤمن مرآت أخي التابع التابع يا جماعة المرآت إذا كان فيك بقعة وضقة في ظهرك ما تطلعها لك صح؟ لأن أنت جاي تناقش موضوع قدام ما تقعد دخلت مواضيع أنت ما تبغى تناقشها أنا ناقشك المشكلة هذه تقول بس أنت عندك مشاكل كثير يا أخي ها خليه أشوف نورا لا تشوف هو أي ناقش معك موضوع ناقشوا معه طب الله يا جماعة لا تدخل مواضيع ما العلاقة الأمر الثامن يا جماعة كل ما كانت المرآة وصخة كل ما كان العاكل وصخة فاختر صديقك أخته وأخوك وعرف من تستشير ها؟ كل ما كانت مرآة الأمر التاسع أنت لما تكون واقف قدام المرآة هل تجلس؟ تقول لك أيوان؟ بالله كوي تقع تكلم في بلادية تكلم في جوال يكمل شمل هاي لو ما عدت كده مرآة؟ لا الطالع فيك أنت واقف سوقف معك أنت حزين تحدن معك بعض الناس يجي واحد يشتكي له، ومتأثر وقاعد ضحك والله يا جماعة مصير. عشان كذا خسرنا بعضنا صح يا جماعة طيب لو جلس تجلس المرآة التفت تلتفت عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي وصفه رب العالمين قال وإنك لعلى خلق عظيم ما كان إذا نداه أحد من وراء يلتفت عليه أبدا ما التفت النبي عليه الصلاة والسلام قط يش يسوي يستدير كله حتى أنه يقبل على اللي يسلم عليه بوجهه كله وإذا سلم لا ينزع يده عليه الصلاة والسلام. حتى يكون الذي سلم هو الذي ينزع ينزعه. شوف الخلق حتى كان عبد الله بن عمرو بن العاص يحس. يش يقول أشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يكلمني يطالع فيني ويقبل علي بوجهه ويحتضنني. قال فظننت أني أحب أحد. أحب واحد من الصحابة لأن النبي والسلام قال فتحريت يوم ما عندهش حد ودخلت على النبي سلم. قلت له السلام عليك وصلى. من أحب الناس عندك؟ ضامن هو. قال عائشة. قال لا لا ما أكثر بالنساء أكثر بالرجال قال أبوها قال يمكن عشان أبو زوجته ها هو أول المصدقين أنا الثاني قال ثم من يا رسول الله روحي لك الفداء قال ثم عمر قال ثم من قال علي قال ثم عثمان قال ثم من قال علي قال بذلك الله خير <تصفيق> الله فحمد لله إذن النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل كلمرآت يعني كل من جاء يقبل عليه في يا جماعة ليش نقصد بعضنا في ثواني أنا سلم سلم عليك أسلم عليك بقوة أنا ثانتين كسبت قلبك ثانتين يعني خلني أتجمل فيها ثانتين برضو بعد قعد نناضل كله سلم عليك يا جماعة الفوائد أكثر من تحصل لكن الوقت مر علينا فأسأل الله جل جلاله بنوري وإشه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم أخرى تحت العرش وأن كما جمعنا وإياكم في بيت من بيوته قد صنعه البشر أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس التي أبدعها رب البشر اللهم يا من تعلم ما في صدري وصدور أحبتي هؤلاء وأخواتي هناك من أمنيات اللهم إن أسألك بأحب من إليك وبأحب عمل عمل في أرضك إليك اللهم لا تبقي في صدورهم أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاة إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوم مجلسهم هذا إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة جدير وإن وإنك على ذلك لقدير اللهم أقر وأعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا والمسلمين اللهم اقر بنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اقضي على الشرك والمشركين ومن عاونهم يا رب العالمين اللهم بارك لمن سكن في هذه البلد وبارك لآل هذه البلد لهم من بركات الأرض وأنزل لهم من بركات السماء والسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والغنى والزينة والزلازل والمحن ما ظهر منها وفطن اللهم إنا نسألك في ختام هذا المجلس أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نعلم أن ما حرمنا من فتوح كتابك ومن خطاب نبيك عليه الصلاة والسلام إلا بذنوبنا اللهم اغفذ لنا ذنوبا حالت بيننا وبين كثير من عطائك وحالك بيننا وبين فهم كتابك اللهم ارزقنا برد عفوك الله يبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف في خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم التسليم. أما بعد أبدأ بسم الله مستعين راض به مدبرا معينا والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه بما قضى أحبة الفضلاء أتيتم لشيخنا الشيخ محمد أحسين يعقوب حفظه الله بارك فيه ثم ابتليتم فاصبروا